ثم سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول هذا فيها حكم أعظم مما تكون يسألونك عن أنفال قل الأنفال لله والرسول الأنفال هي الغنائم أي يسألك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الغنائم يسألك عن أنفال قل الأنفال لله والرسول فاتق الله وأصده ذات بينكم وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فيسألك أصحابك عن الغنائم التي غنموها في غزوة بدر لمن هي تكون لمن ما نعرف لمن لأنه طبعا سؤالهم كان معلوما بأن من كان قبلهم تنزل نار تأخذ كل غنائم وهي محرمة علي أحد ولذلك النبي السلام قال فضلت عن باب ست قال وحلت لها الغنائم من تحلل النبي قبلي يسألك عن الغنائم لمن وكيف تقسم فالله جاء حالهم الله إليه عليهم فقل الحكم لله ورسول يقسمها بينكم كما قال إن الله معطي وأنا قاسم وليس أمرها إليكم فهنا تولى الله على أمر الغنائم حتى حتى ينهي النزاعات قال الله دالي فعلان أمرها إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم أسألك عن الفارق الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وهذه فيها لفتة عجيبة جدا على أنه لو تركت لهم للتخصيم سيحدث النزاع لذلك حسم مادة النزاع وهذا يجعلنا نلتفت إلى أن الشرع ما جاء إلا بحسم مادة النزاع فدوماعك يا واشفاندسة حسن الله عليك سورة الأرض بأكملها انتهت الحمد لله وشكرا للمشاهدة لذلك قال أمرها ليس إليكم فاتقوا الله ربكم بطاعة واشتنام معصي وأصلح وأحوالكم بالإتلاف والاتفاق لا بالاختلاف والتنازع وهذا تأتى بطاعة الله وبطاعة أوامر الله بطاعة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كنتم مؤمنين حقا فعليكم بالإسراع إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد المصدر نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وتنازعنا وساءت أخلاقنا شوف انظر في أمر الغنائم فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقصمها بيننا على السواء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة الرسول وإصلاح ذات البين وهذه هي المقصود الأسمى في هذه الآية إصلاح ذات البين وهذه أيضا فيها لفت الانتباه إلى أن الدنيا لو دخلت أفزعت الدنيا لو دخلت شرزمت كل متفق قطعت, أو قطعت أوصال المحبة بين فنسأل الله للفعل أن لا يعاملنا بما نحن أهل الله وأن يعاملنا بما هو أهل الله طيب يا شريف عيوني لك أسارع جدا في مرضاتك على ما أستطيع وطلبة الأيام إلى أهل فوق الرأس سأحاول الله على ما تقول ولا أشق عليكم أبدا وأستغفر الله من سؤادبي أو من مشقة على طلبة الأيام جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم كم أنا سعيد وأنا يعني معكم في هذه المجالس فعلموا أنه لو تبعدت الأقطار ويجمعنا هذا المجلس فهو مجلس واحد شوف هنا نعمة الله علينا جميعا تبعدت الأقطار بالساعات بالأيام والليالي نبحر وأيضا حتى في السماء نركب سابحات حتى نصل إلى هذه الأقطار نحن في مجلس واحد والملائكة تحفونا وربي والملائكة تحفونا ويسعدون بأسمائنا وربي ويسعدون بأسمائنا ثم يقال حول القوم لا أشق بهم جريسهم ماذا يطلبون الجنة مما يخافون النار صلى الله عليه وسلم من النار والتوفيق من الله وحده لا شريك له شكر الله لكم أحسن الله لكم وغفر الله لي ولكم ونسأل الله أن يحسن لنا وعليكم حفظكم الباري جزاكم الله عنا خير الجزاء سبحانك الله ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك اللهم بيد وجوهنا كم أحبك أمجد والله حيها لن بأهل تونس بأسرها بوجود مثل أمجد السفقسي الصفق وأيضا أنيس التونسي رادي الله عنكم جميعا إننا أحبكم جميعا في الله بعد الفجر يعني بساعة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رادي الله عنك السلام عليكم